هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي عشر من تفسير سورة آل عمران إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعاً لله درها وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل أشير قالت لا حاجة لي فيه يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترحم الرجل اللي يمشي وراءه يبكي في الأسواق نعم؟ إذا الشأن أن يكون إنسان محبا أو أن يكون محبوباً، أن يكون محبوباً، ولهذا قال عز وجل: فاتبعوني يحبكم الله ولم يقل: فاتبعوني تستقوا في دعوكم المحبة. قال: فاتبعوني يحبكم الله. طيب أو نقول: قل إن كنتم تحبون الله. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله, أن يقوله كله لكن بعض الأشياء يخص يقول قل مثل قل المؤمنين يغضون أبصارهم وقل المؤمنات يغضن أبصارهن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أشبه ذلك هذا أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه فيكون في ذلك توكيدا ودليل فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به وهذا لا شك أن يجب الاعتناء بها يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله أنا حبيب الله فيغر العامة فيقال الحمد لله ننظر كما يدعي الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله أولياء لله ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن نقول له تمنى الموت لا هذا في اليهود، قل يا أيها الذين هادوا وأن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت لكن نمتحنه بما دون ذلك ننظر هل هو مؤمن تقي فهو صادق هل هو فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة فهو عدو وليس بولي لأن الله قال في الميزان في الأولياء ألا إن أولياء الله لا أخوف عليهم ولا هم أحسنون هامن الذين آمنوا وكانوا يتقوا طيب إن كنتم تحبون الله لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص المخاطب غير معلوم بالشخص لكنه معلوم بالمعنى يستفاد المعنى من مما بعد إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله إيش إن كنتم تحبون الله فاتبعونه قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الجملة هنا شرطية وفعل الشرط كنتم وجوابه فاتبعوني وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء نعم طيب اتبعوني يحببكم الله اتبعوني على ماذا على ما انا عليه من الشريعه عقيده وقولا وفعلا وتركا كمل اشياء كما نعم نعم كم أربعة فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة صدق في اتباعه ومن خالف نعم فهو غير صادق عقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا ترديد إيمان كامل خال من جميع الشوائب قولاً لا يزيد ولا ينقص عما جاءت في من الأقوال وفعلاً كذلك لا يزيد ولا ينقص وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول تعبد لله به لم يتعبد به الله وقال والله أنا أحب الرسول أتعبد الله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا دعواك كاذبة لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا بالعقيدة والقول والفعل والترك هما أن تحدث في دينه ما لس منه فأين محبتك له نحن نجد للإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير رسول تجد له توسم خطاه يعجب به, به فيترسم خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل حتى وإن كان الشيء سيئا يكون في عين الحبيب حسنا كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبد المساوية وهذا شيء مجرم الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها وفي غير القرآن لو قل يحبكم الله لكان صحيح لأن الإدغام هنا يجوز والفك الإدغام يجوز أيضا يحببكم الله ويعفّر لكم ذنوبكم الله أكبر يحببكم الله هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى الثاني ويعفّر لكم ذنوبكم شف الله أكبر فائدة تاني عظيمتان محبة الله لك وغفرت ذنوبك يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته أو نقول يغفر لكم ذنوبكم بأن يسر لكم أسباب المغفرة إن لم يغفر لكم بدون سبب ها؟ الله أعلم يحتمل أنه, أنه سبحانه على أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة أو أنه وإن فعل الأسان ما فعل فإنه يسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله لأطاعته الله عالم لكن على كل حال الوعد هنا محقق وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد من العبد أو لمجرد فضل الله وقول ذنوبكم الذنب والمعصية وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد يفيد العلوم والله غفور رحيم. الجملة اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والغفور والرحيم. أما معنى الله فقد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وأن أصل الله الإله. فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير نعم وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيرة مبالغة ويحتمل أن تكون صفة مشبهة والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة مشبهة وصيرة مبالغة صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال قفورا وصياء مبالغ لكثرة من يغفره من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب والمعفورة ستر الدم والتجاوز عنه وليست مجرد سطر لوجهين لغوي وسمعي أما اللغوي، فلأن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام، والمغفر جامع للستر والوقاية، وأما السمع فلما ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به. ويقرره بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم جماعة. وأما رحيم فهو ذو الرحمة ذو الرحمة وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صفة مبالغة والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المفقود، والجمع بينهما بين الغفور الرحيم لفائدة عظيمة وهي الجمع بين الوقاية والعناية بين الوقاية بالمعفرة يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب والعناية. بماذا؟ بالرحمة يعتني الله بك فيوسرك لليسرى ويجنبك العسرى فالجمع بينهما لهذه الفائدة العظيمة جمع بين إيش؟ الوقاية والعناية فالمغفرة فيها الوقاية من الذنوب والرحمة فيها العناية بالعبد حتى يؤسره الله لليسرى ويجنبه العسرى <تصفيق> من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القصد وهو اتباعهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها جواز مخاطبة المدعي بالتحدي لأن هذا هو الحق لا تستحي من شخص يدعي ما لم ما لم يتصف به لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به فهو الذي أذل نفسه في الواقع فلا تخش منه تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه ومن فوائد الآية الكريمة أنها مستأقمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي"، وهذه وإن كانت في في في دعو الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة. كل إنسان لابد كل إنسان مدعي لابد أن يقيم دعوة بيّنة على دعوته. ومن فوائد الآيات الكريمة أن ما الله تعالى غاية لكل الناس. حتى غير المؤمن يقول أنا أحب الله كذا تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ومن فوائد العاية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وجه ذلك أن الله جعل اتباعه سببا لمحبة الله للعبد ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهاناً على صدق محبته لله فهذه من علامة محبة الإنسان لربه فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه شديد المحبة لله. كل إنسان يتبع الرسول ماذا يريد يريد الوصول إلى الله عز وجل ولا شيء يراد الوصول إليه إلا وهو محبوب للإسان الذي تكرهه لا تسعى في الوصول إليه تسعى في إيش في الهرب من والبعد منه. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد لقوله ها فاتبعوني يحببكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه, أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه إذا دعت إليه الحاجة لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحب الله فالقال يحببكم ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله فلهذا أعطى بالثمرة المهمة وهي محبة الله العبد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين لأنه <تصفيق> <تصفيق> قال إن تحبون الله فأثبت أن الإنسان يحب الله فاتبعوني يحبكم الله أثبت أن الله يحب الإنسان وهي محبة حقيقية محبة حقيقية خلافاً لمن أولى قال تحبون الله تحبون ثوابت يحبكم الله يثبكم الله فإن هذا تحريف وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعقل وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل فإن قوم يدعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب له أو يجوز أو يمتنع وليس ما أخبر الله الذي يحكم بيننا أعوذ بالله هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكن هذا لازم قولهم إذا قيل قال الله عن نفسه أنه يحب قال لا الله ما يحب لكن يثير إذا قال عن نفسه أنه يحب قال لا من يحب الله الذي يحب هو الثواب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيش يحبهم؟ يثيبهم. يحبونه، يحبون, يحبون ثوابه. سبحان الله. والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله ما هي؟ محبة الثواب. إذا, إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء حتى الجنة وحتى كل شيء تحب الله نفسه عز وجل تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبد لله أمامك فالمحبة محبة حقيقية لله محبة ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه أحب الله لما يغذوكم به من النعم أحب الله لما يغذوكم به من النعم كل النعم ما منين وما بكم من نعمة من الله وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأطممت عليكم نعمتي الإنسان الذي هداه الله للإسلام لا يسأ أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم وليست محبة الله كما حبة الزوجة كما الطعام كما الشراب كما حبة الدراسة كما حبة السكن كما حبة السيارة لا محبة لا يشبهها شيء وجرب تجد خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن اتصل بالله في صلاتك تجد شيء يعني ما يخطب البعض، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة، وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا لربك حزّا وجل، فالحاصل أن أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه إلا من حرمها والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله ولا, ولا ولا يعني ذلك أننا لا لا نلاحظ الثواب لا نلاحظ الثواب لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو, فهو للتراب نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه لكن الأصل ما هو محبة الله محبة الله ولهذا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسن وزيادها ما هي الحسنة الجنة كلها بما فيها من نعيم وزيادها النظر لوجه الله فجعل النظر لوجه الله زائدا الأمر زائد عن النعيم لأن الإنسان الله جل وعلا إياكم ممن ينظر إليه إذا نظر إلى ربه فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة الله من فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة بين الخالق والمخلوق وش نقول لهم دعوة دعوة باطلة يبطلها الواقع على تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم إنسان عنده بعير صلف شديد لا يحتاجه اللجاء وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاج أيهوم أحب إليه ها ولا الأول الثاني يحبه يقول راح أجيب بعيره جاب له الش... البعير الصلف قال لا راح رده الثاني ليش لأن الثاني أحبه إليه من قال إن محبة لا تكون بين متلازمين متلايمين أو متزوجين سئم من يقول هذا محبة ثابتة ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات فليس هذا بين الخالق والمخلوق خالق والمخلوق أثبت الله وهو أعلم أنه يحب ويحب إذن في هذه الآية رد على من ينكر إيش؟ محبة الله المحبة بين الإنسان وبين الرب والناس في هذا ثرت تقسام قسم قال لا محبة بين الرب والعبد من الجانبين وقسم قال لا بل تثبت المحبة بين الرب والعبد من الجانبين وثالث قال إن الله يحب ولا يحب والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة من نفى المحبة بين الطرفين فقوله باطل ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقد تناقض أيضا فقد تناقض الأول قوله باطل ومطرد قوله قوله مطرد لكنه باطل والثاني قوله متناقض وهو باطل ومن أثبتها بين العبد والرب هذا هو الذي على الحق لأن الله فأثبت ذلك ومن فوائد الآيات الكريمة انتهى الوقت طيب نعم حق الإنسان أنا معلم الأدب الذي إيش إذا حقق الإنسان التي يكون بها مبتعداً من إذا حقق الإنسان الأمور الأربعة التي يكون بها مبتعداً من هل يتنافى ذلك؟ يعني هل يمنع محمد الله من فعله المعاصي؟ ترى في بعض المعاصي لا, لا لكن ينقص بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بمحبة الله ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه النية مهمة فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين النيئة الأولى الإخلاص لله عز وجل وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاته والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل لأنه إذا أخلص الله وأخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله فاتبعوني حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة وجعل الجزاء من, من جنسها أن الله يحب العبد ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب بقوله ويغفر لكم ذنوبكم وهذا ظاهر أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من أسباب المغفرة قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سجياتكم وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئة، ومن فوائد لائت الكريمه كمال وإحسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل أكثر من منه، لأن الذي يتبع الرسول صلى الله نحبت الله ومقفرت مغفرة الذنوب، ويتبين لك هذا الفضل. بأن الذي من عليك بالعمل أولاً هو الله ثم منَّى عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد حيث يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه أليس كذلك فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولاً وثانيا أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بالفضل العظيم كأن الأمر منه وكان سعيكم مشكورا مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وهذين الإسمين وما تضمناه من صفة قوله والله غفور رحيم ففيهما إثبات الاسمية لله هذين الاسمين والثاني إثبات الصفة التي تضمناها ومن المعلوم أن كل اسم من اسم الله يدل على معناه الخاص به لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة بالعناية بالفضائل لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية في الإنسان الله تعالى يرحم الإنسان فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين وبين الوقاية من الذنوب وأثارها بالمعروف. ثم قال تعالى قل أعطِع الله واعطِع الرسول الله والرسول قل إيش شو فائدة ما هي لا ما يمكن هذا ما يمكن لأن لأنه قد جعرض للفاضل ما يجعله مفضولا وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا وقد نص الإمام محمد رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة تأليف تأليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر كما قال إذا كان إذا أما قوم لا يرون القنوت في الوتر فلا قنوت وقال إذا أتم بشخص يقنوت في الفجر فليتابعه واليوم على دعائه وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة وهذه قاعدة ينبغي لطلب العلم أن ننتبه لها وهو أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل وإذا تأملت الشريعة العامة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب التنافر بين المسلمين والعداء بينهم يكون منهيًا عن البيع لبيع المسلم المسلم والغش وما أشبه ذلك كل هذا لأنه يوجب التنافر والعداء بين المسلمين والإنسان يمكن أن يوفق بين فعل السنة وبين التعليب. يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا ينفر من الناس ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولاً فإذا اطمأن الناس إليها سهلت تطبيقها عليه وعليهم فأهم شيء إقناع هؤلاء الذين لا يفهمون فإذا اطمأنوا عم معهم السنة على وجه لا فيه تنفيذ المهم على كل حال المراعات المصالح في الشريعة الإسلامية أمر معلوم ودفع المفاسد أمر معلوم طيب قل عطيع الله والرسول الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وعطيع الله الطاعة ما هي الطاعة هي عبارة عن انقياد عن انقياد والموافقة. سواء كانت في فعل أو في ترك فإن كانت أمراً فالطاعة فعل المؤمور به وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنه هذه الطاعة وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواب الدالة على التشريك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله طاعته فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا ولكن قد يشير الشيء ولا يلزم أو قد يشفع في الشيء ولازم طاعته في الشفاعة كما مر علينا في قصة بريرة حيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمن وطاعة إن كنت تجير عليه فلا حاجة لي فيه أما طاعة الرسول في فيما يأمر به من, من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء, سواء فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت في الوض الله والرسول وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الاتيان ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسول ولم يقول ثم رسول لأن هذا اتيان شرعي لا قدري في الأمور قدرية ما يمكن أن يشرك الرسول مع الله في ثم أبي في الأمور الشرعية يشرّع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرّع إلا بشرع الله لا يشرّع إلا بشرّ الله ولهذا قال أعطِه الله والرسول وقل الرسول الفيها للعهد وليست للإستغراق فمن المعهود هاه كيف المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وهذا العهد ذهني ليس حضوريا ولا ذكريا لأن العهود ثلاثة عهد ذكري وذهني وحضوري فإذا قلت أكرم هذا الرجل هذا حضوري وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل هذا ذكر وإذا قلت جاء القاضي هذا ذهن نعم طيب يقول أطي الله والرسول والرسول من الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه فآدم نبي، لأنه هو حي عليه بشرف، لكنه ليس برسول، لأنه لم يلزم بتبريره، لكن ذريته في ذلك في ذلك الوقت كانوا يتبعونه، لأنهم طلة، ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم، فيحصل النزاع بينهم، ولم تفتنهم الدنيا، فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله فلما كثر الناس لحمك الله لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فصار الرسول أخص من النبي وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء أنبياء رسل هم أنبياء رسل لقوله تعالى ولقد أرسنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فأفادت رائعة الكريمة أن كل من قصوا الله عليه في القرآن فهو رسول وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة يقول قلطي الله هو الرسول فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا لها ولم ينقادوا فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين فإن الله لا يحب الكافرين تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر كفر منه ولكنه قد يكون مخرجا من من الإسلام وقد لا يكون مخرجا كيف إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمر به فهو كفر مخرج عن الإسلام وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام والميزان في ذلك النصوص الميزان في ذلك النصوص فما دلت النصوص على أنه كفر كانت تولي به كفرًا مخجلًا منا وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة وفي قوله فإن الله لا يحب الكافرين بماذا نفسرنا في المحبة هنا؟ فسرها بعضهم بأن المعنى لا يثيبهم ولكن هذا تحريف والصواب أنه لا يحبهم وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم فهذا انتفاء محبة الله عنهم وقولها الكافرين هو إظهار في محل الإضمار ومقتضى السياق يقال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم ولكنه أظهر في موضع الإضمار لفائدتين إحداهما لفظية والثانية معنوية والمعنوية تتضمن ثلاث فوائد الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل فواصل الآيات لو قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها ومراعاة الفواصل من البلاغة ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طهر قالوا آمنا برب هارون وموسى هارون وموسى مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم لكن قدم هارون على موسى في هذه الآية في عطها من أجل مراعاة الفواصل ولا شك أن, الب... أن القرآن في قمة البلاغ فمراعاة الفواصل من البلاء. أما الفائدة المعنوية فنقول إن قوله لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية. الفائدة الأولى التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بأنهم كفار. ولو قال فإنه لا يحبهم لم تحصل هذه. الفائدة أنهم كفاء الفائدة الثانية التعميم تعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافة منتفية عن كل كافة قلنا لا, لا ولقال لا يحبهم لا لاختصن في المحبة بهؤلاء فقط الفائدة الثالثة التعليل فايدة الثالثة التعليم وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف تل على علية ذلك الوصف فيه ما دل الكلام عربي ولا ها؟ عربي واضح الأخير غير عربي طيب إن الله لا يحب الكافرين لماذا لكفرهم لكفرهم فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم يعني أن سببه هو هذا الوصف فإذا, فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ لاجتهاده إذن علق الإكرام بوصفه الاجتهاد فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد معنوية وفائدة لفظية لكن الفائدة اللفظية قد لا تثبت أو لا تحصل في كل موضع لكن في هذا الموضع حصلت الفائدة اللفظية هنا بندر ضيب. المعنوية يعني الحكم عليهم بالكفر طيب التعميل والتعليق واضح يا جماعة طيب وماهي لا لأنها لو قال لا يحبهم تعبدنا بتلوثها ما معناه إذا كل آية في القرآن تحتاج أطول تقول أنها ناقصة ما يصلحها طيب إذا نقول في هذه الآية فوائد أولاً عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وجهه يشاكر. قال الله ورسوله لم لا. نامع. طلاق. يقول نعم ثانية لعلها بعد آية نعم لأنه مر علينا أنه إذا صدر صدرت فيقول الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها مع أنه قرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله طيب الثاني مناسبة أنها ذكرات بالمحبة بع بعد آية المحبة شاره إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك طيب من فوائد الآيات الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول وهذا مكرر في آيات متعددة ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن وجهه عندما قال أطيع الله والرسول ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا, إلا فيما أمر الله به في آيات متعددة ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن وجهه أن القائل أطيع الله والرسول ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا لا يطاعوا إلا في ما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله فطاعة الرسول بأمره طاعة مستقلة على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض متناقض وجهه أن قوره إلا ما وافق القرآن يحكم عليه لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن ليس في السنة ما يخالف القرآن لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفه نعم ففهذا تناقض سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال إن هذا في قسم الفي وهذا صحيح إنها الآية في قسم الفي ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفي وأن ننتهي عما نهى عنه فما بالك بالأمور الشرية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أو من قبولنا بما قسمه مالا ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقة نف الفي، لكنها تشير إلى أنه إذا إذا قبلنا قسمته في في في فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أطيع الله والرسول ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب وجوب الطاعة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطا عماله وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن رسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما عز الله فهو كافر وهذا غلط عظيم والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت الكفر أمر صعب جدا لا يجوز أن نكفر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص, من شخص آخر إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به وهذا شيء كثير مشاهد لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل وجدتهم يتحدثون أثر هذا السنة ما دري أنه سنة فيأخذون به أو على الأقل لا ينكرونه لكن لو فعله واحد غير موثوق ما تجده ينتقدونه ينتقدونه ويكرهونه وهذا صلى مسكين هذا نعم ويرمون بكل داهية فالمهم أن هذه مسائل يجب علينا يا إخواننا أن نفرق بين من كره العمل لأنه شرع الله فهذا لا شك في كفر ذلك بأنهم كرهوا ما الله فأحبط أعمالهم وعالمة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر وأما من كره العمل لأنه عمل فهذا لا يصل إلى حد الكفر ولكن ننظر فيه في أمره ننظر في أمره ونزل هذه المسائل البركة الله فيكم على كثير من من يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر ومعلم أن من أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يرجع عليه قال والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل يكفر لأنه قال إلا حار عليه ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه قال إلا حار عليه يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يمن الله عليك بالتوبة كل هذا من أجل حماية أديان الناس فإذا كان الشر يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه الحد ثمانين جلدا فأديان الناس حماها أيضا بماذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليك حتى لو قلت يا عدو الله فيما في يفسق فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله فالمهم أخوان إنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور وأن نعلم أن الأمر عظيم عظيم لا يتصور الإنسان عظمه لكن الحمد لله يسع ما دل عليه شر الله عز وجل من كفره الله ورسوله فكفره لكن تتيقن لابد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر وإذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه بالجنة وإن كان داخلا في عموم المؤمنين فلا نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخلا في عموم الكافرين يعني إذا جاء نص يقول من فعل كذف وكاف فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه كما أنه محكوم جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه لا ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهده الله الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله أبحت دمه وماله وحرمته الجنة وأوجبت له الناع وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه وأن لا يرث أحد من أقاربه وأن لا يصلى عليه وأن لا يدفع مع المسلمين ما هي أحكام الكفر منه حتى تكون على ألسنة كل أحد <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم نعم نسان نفسه صوبة لا للسنة، لا ما يخبرون، ولكن لا يعلمون أنها للسنة يخبرون. أول نحية أو يعني ناس نخبرهم يعني هذه. والعار كلها مثل ما قلت لك من كره العمل لأنه شر الله، فهذا كاف يقول كل شخص هذا لكن مسك يقول أن هذا تشدد وتزمر. نصار إذا مكره. لا <تصفيق> أروع إنسان ما يرى. أي نعم صحيح يرى أنه هذه idhan jakra u xaxan efsa. Ja li dharikalla, anħadi, li karot, ziddi tervitem. Ida pa' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' la' الشافعية وفي مناس أخرون مسلمين ولم بما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل من أجل تطبيق السنة الصحيحة أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل ناس من كره الرجل لكرهات السنة من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر ومن man tarraka huomen haris-shax, napsihi, pa' oli karat-shax. Ja kemma apunti, lakun ma' الله أن لسنا نحكم على الله يا أخي. الله هو اللي يحكم علينا. مراعات الفواصل. هي هذا الشيء معروف. والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح. إن مراعات الفواصل أحيانا تأتي لفظة يعني غريبة في اللغة العربية لأجل هذا. والليل إذا عس والصبح إذا تنفس. وأشياء كثيرة. Lännen, lään häädä muutosta alblaagit. Näin. Näin. Näin. Näin. Näin. Näin. Näin. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع قال أفطر الحاج والمحجوم قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطراء لأنهما جاهلان لكن المراد أفطر الجنس يعني أفطر جنس هذا العامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Fenmaa, vapaat. Sanot, että minä olen vapaas. Minä olen vapaas. Minä olen vapaas. Minä olen vapaas. Minä olen vapaas. Minä أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين أولا أظن أن كملنا فوايد السابق لم يبقى شيء قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح هذه جملة كما نشاهد جملة مؤكدة بإن لأن المقام يقتضي ذلك إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني ومن الناس رسلا ويقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم وآدم هو أبو البشر خلقه الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الإحادة ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من ترى من صلصال كالفخار من طين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب الله. مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير مقبول لماذا؟ لأنه لم يشاهد قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض, والأخ... والأرض ولا خلق أنفسهم وقال الله تعالى أن يمأتهم نبوا الذين من قبلهم قوم وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فمن ادى علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمانة طويلة جدا. فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح وثمي آدم قيل لأدمته يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك لكنه بين ذلك وخلقه الله عز وجل على صورته أي على صورة الله عز وجل تكريماً له ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلاً له لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها نؤمن بأنه خلقه على صورته ونؤمن بأنه ليس مثله فإن قلت كيف يكون على صورة وليس مثله فالجواب يمكن هذا يمكن هذا في المخلوق فما بالك بالخالق لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر، نعم كالقمر ليلة البدر ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا وإذا كان الجمع ممكنا بين المخلوقات بعضها ما بعض، أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون ماثلة، فامكان ذلك بين الخالق، نعم، والمخلوق من باب أولى، لأن الله ليس كمثل شيء، وقوله خلق، نعم، خلق الله على صورته، وأسجد له ملائكته، إكرام له قال الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوله ساجدين فأمرهم أن يستجد أ أمر الملائكة أن تستجد له إكراما له وآدم عليه الصلاة والسلام أُوحى إليه كما في القرآن الكريم ولا شك أنه إليها أيضا من ناحية عقلية وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله وهو مخلوق للعبادة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فدل على فدل السمع والعقل على أنه موح إليه ولكن هل كان رسولا لا ليس رسول بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب ففي قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فجعل النبيين من بعد نوح وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وفي وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وعليه فآدم نبي روح إليه بشر وتعبد لله به وبقي الناس على هذا الشر لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف فلما اختلفوا نعم بعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس من اختلفوا فيه بالحق ليحكم بالناس ما ثلاؤوا فيه وقول آدم ونوحا نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصافات وجعلنا ذريته هم الباقين فصار الأب الثاني للبشرية وهو أول رسول أبص الله إلى أهل الأرض ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوه من الله وما آمن معه إلا قليل ألف سنة وما آمن معه إلا قليل ونحن إذا دعونا عشرة أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب واحد من عشرة نعم قلنا ما قبلت دعوتهم واستحسرنا عن الدعوة إلى الله وأي اسمه. وهذا رسول بقي ألف سنة إلا خمسين عاما في قومه وما آمن معه إلا قليل ومع ذلك يج... قال الله تعالى في... في كتابه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباء <تصفيق> و... وآل... وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل إبراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى لكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم طيب وآل عمران آل عمران اختلفوا في المراد بهم فقيل آل عمران أبي موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو عيسى مريم، الذي ينتمي إليه النصارى وخصها بذلك خص على عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من, من النصارى وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه هذه القبيلة قبيلة إبراهيم فهو فهو مصطفى من مصطفى اصطفى آدم هذا الاستفاء الأول ونوحا هذا الاستفاء الثاني وآلى إبراهيم الثالث وآلى عمران الرابع فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ما هو على كل من خلقنا على كثير ممن خلقنا تغريبا طيب قلت الاستفاء بمعنى الاختيار لأن أصله مأخوذ من الصفوة وصفوة الشيء خياره واستفاء أي أخذ صفوته وقوله على العالمين على العالمين أي عالمين هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان نعم الأول هو الأصل أن المراد بالعالمين من سوى الله من سوى الله لقول تعالى الحمد لله رب العالمين وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف طيب وقوله ذرية بعضها من بعض ذرية بالنصب بدل من آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران ها قول ما ناخذ الفوائد طيب ناخذ الفوائد ها ما عارف طيب يمكن على ثاني يوم دينا شاء الله ناخذها الليلة دريية يعني هؤلاء الأربع الأصناف درية بعضها من بعض والدرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق كقوله تعالى يذراءكم فيه يذراءكم فيه أي خلق وقيل من وذر بمعنى ترك، فعلى الأول تكون درية شاملة للأصول والفروع. ش تكون الدرية شاملة للأصول والفرع، لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوق. أما إذا جعلناه من وذر بما نترك فهي للفروع فقط وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده طيب هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول نعم إيش لا لا نعم لا ذرية من حملها معنوح إنه كان عبد الشفور نعم وآية لهم نعم نعم هذه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك مشبون وخلقنا لهم من مثله فإن فإن الذين حملوا في الذريعة هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون وقول بعضها من بعض بعضها من بعض في جنس الخلقة أو بعضها من بعض في العمل والعداب والأخلاق نعم الظاهر الشمول يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد كلهم من جنس واحد ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقوله إخوانا القرده ومن أقر على أنفسهم بأنهم قرده الآدم أصل آدم خلق الله أباه بيده ابتداء لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يوم نهار لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم لأن آدم خلق طوله في السماء ستون ذراعا وعرضه أيضا على ما في حديث كثير حسان سبعة أذرون وهذا الخلق نقص نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى أن هذه الأمة هي آخر الأمة ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخما وفي بعض المناطق يكون دون ذلك لأن هذا من تغير المناخ والوراثة لكن الأصل أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني آدم لأنه نحن آخر الأمم كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظالمًا خارجًا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجًا بما خرج به بعضها من بعض والله سميع عليم ختمها بالسمع والعلم شارةً إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون في هاتين الآيتين فوائد في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء, هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات ومن فائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء كما قال تعالى وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى ما يشكون ومن فائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان كما يكون في الأ... الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيره من الأجناس لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث فيزداد خبثا لكونه لكون منشئه أو أصله طيباً ثم ارتد بنفسه إلى الخبث لأن من كان من كان منشئه طيباً ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن من ممن لم يكن كذلك أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت مئة جلدة إن كانت غير محصنة ورجمت إن كانت محصنة ولو زنت الأما لم ترجم ولو كانت متزوجة ولم تجلد مئة جلدة، تجلد خمسين، لأن هناك فرقاً بين إنسان أصله كريم وشريف، ثم يضع نفسه موضع الوظيف، وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك. ويدل لهذا، أي لأن الناس يختلفون في في أجناسه، يدل لهذا أن أن الله قال في كتابه. الله أعلى حيث يجعل رسالته، وقد جعلها النبي جعله الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم، لازم أن يكون الجنس العرب إيش أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خياركم في الإسلام خياركم في جاهلية خياركم في الإسلام إذا فقروا فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالجواب أن نقول إن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتدونه من الفخر بالأحساء حيث يقول أنا من القبيلة الفلانية أنا من القبيلة الفلانية فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعله الله من أجل التعارف لا التفاخر وأن وأن فخركم لا يقربكم من الله الذي يقربكم من الله هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم كما حققه شيخ السامة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأدلتهم ما سمعتم ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة أفضل من الملائكة قال لقوله على العالمين والملائكة عالم فيكون يكون المصلفون من هؤلاء أفضل من إيش من الملائكة واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم من فضول العلم لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلانا أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان أو إن الصالحين من من بني آدم أفضل من الماء من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله يسبحون الليل والنهار لا أفترون وأنهم كرام وإن عليكم لك نعم لحافظين كراماً كاتبين كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرهوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أما أنهم أفضل من بني آدم من الصالحين من بني آدم أو من الصالحون من بني آدم أفضل منهم فهذا شيء لم نكلف به ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله بين ولكن إذا ابتلين بمن يقول بين أيهم أفضل فنقول العلماء في ذلك اختلف وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية كيف هذا؟ فلنعم لأن النور أفضل من الطين والملائكة خلقوا من النور من مادة مشرعة مضيئة محبوبة بخلاف الطين وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجعة وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يهنؤونه ويبشرونه ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن, عن هذا أولى وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين نصفهم الله من بني آدم وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم. الله خلق عقل. خلق وعقل. من, من عقل على أبور أبور أبور من الملعب. أبد <تصفيق> ما العصر ما العصر <تصفيق> إيه نعم صحيح بعض الناس يقول هكذا ولكن يقول من قال من قالك أن الملائكة أشواط يوم إن أردت بالشهوة يعني النكاح فهذا لا لا, لا, لا يقول الملائكة لأن الملائكة صمت ولا يتزوجون ولا ولا يأكلون ولا يشربون وإن أردت بالشهوة ما يريد الإرادة فلهم إرادة في الشهوة هم يريدون الخير ويسبحون الله ويمتثلون أمره و... نعم. و... لا أبداً, أبداً, أبداً. هذا تصنيف من بعض الناس تصنيف جاز له هذا التقسيم أما الحيوان أيضاً هما لحاق الحيوان عقل بحسبه لها عقل بحسبها تعرف اللي ضرها واللي ينفعها تتقي من الشمس ومن البرد نعم تطلب الماء تطلب الأكل تحن على ولدها لها عقل لكن بحسبها لو كان لها عقل كعقل بني آدم كان إذا جاء إذا جربها تروح وراك نعم صحيح لكن الله ما جعل عقلها كعقل بني آدم جعل عقلها هي مناسبة نعم من البشر، الله تعالى أعطيهم من ما, ما, ما وصلنا أحمد نعم العلاقة الشيخ من هذه الآية واللي قبلها؟ والآيات اللي قبلها؟ نعم العلاقة؟ لا, لا، السنة بيبتدى كلامة، ما, ما نعرف العلاقة بين كل آية وأخرى كنت ذكره هو إضاعته هل تسمى النظرية في باقي الحيوانات؟ نعم هل هي صحيحة؟ لا طيب الدليل؟ الدليل على الواقع ما عندنا لغير الواقع قال, قال نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار نظرية و... الطورة يعني خاطئ؟ خاطئ نعم من من قاله؟ وش أصل الدجاجة؟ نعم وش أصل الدجاجة؟ طيراً صغيراً ثم كبر يمكن بعد عشر سنين تصل نعاني. <تصفيق> نعم <أنا ملاقشي. تصفيق> نعم إيش آل. الآل الآل آل هم من ينتمي إلى الشخص وقد يطلق الآل على الإتباع الأتباع مثل الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد أي أتباعها القوى الراجعة نعم آل نعم أبو الجن. ها؟ أبو الجن الشيطان وجنوا الشيطان قال الله تعالى أفتت تخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو <تبهر> من الأرض مع لا لا لا, لا, لا, لا هذه, هذه إسرائيلية أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلقوا من النور خلقوا من النار على كل شيء قدير مثل ما خلق البشر من الطين خلق الشيطان من النار نعم بابا الجن منهم مسلمين كيف يكونوا يعني أبدا الشيطان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب هذا كل شيء قديم نعم ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم إيش؟ إيش؟ ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم المؤرخون يذكرون هذا لكن روي عن عباس رضي الله عنه وعن نبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذباً السبو يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان ومع ذلك الله أعلم به أكبر قولين في آل عمران هل هو أبو موسى أو نعم وَلَكِلِّ اللَّهُ وَجْكَ كل قول الله وجه كل قول له وجه كما ذكرنا في الاسلام ما ما في القرى أنها نزلت من السنة أنزل لكم ما ندري. ما قيدها الله قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ومنين اللباس من الأشتاء من سوج من الأشتاء من, من الأرض قالت امرأة امران رب إني نذرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم في هذه الآية من بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض لقوله ذريه بعضها من بعض ومن فوائدها الرد على من زعم ان البشر متطور